الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بما أشركوا, بالله بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ومأواهم النار وبئسمة والظالمين ولقد صدقكم الله وعده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 ثم صرفكم عنهم ليبدل لكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصِيدُونَ وَلَا تَنُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَجْعُلُكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَتَبَكَّمْ عَمَّنْ بِرٌّ لِكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعين وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا من اتقى الجمعان إنما استزلهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا الذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا لو كانوا عدنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة, لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لين الله تحشرون فبِما رحمتٍ من اللهٍ لَن جَلَهُم ولكم تفضلاً وريغ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله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 ومن يغل الظ يات بما غن يوم القيامه ثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رغوان الله كمن با بسخط من الله ومأواه ومأواه جنه وبئس المصير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 يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا هُوَ مِنْ عِندِ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 تعالوا فاطر في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتانا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما ي الذين قالون إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة اللهم وفضل وان الله لا يضيع وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم من بعد ما اصابهم القهر الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فَلَا تَقفُونَّ وَقَفُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إني أن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم سلم من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلوهم إن كنتم صادقين فَأَيْنَ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُنْ نَفْسًا ذَائِقَةَ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غُرُورٍ لَا تُبْنَى فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين للناس لا تبينوا للناس ولا تكتمون فنبذوا وراء غريم واشتروا به ثمنا قليلا فبسما يشترون لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابراء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 فالذين هاجروا واخرجوه من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا مكفرا عنهم سيئاتهم ولادخلنهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها انهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبرس المياد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتغون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب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 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْصِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, النساء مَثْنَا وَثُلَاثَ وَارُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَأَمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا أن تعولوا وآت النساء صدقاتهن نحلة فأنفقن لكم عن شيء من نفس فكونوهنيئا فكونوهنيئا أم مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوا فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولوا لهم طلا معروفا وَبَتَنُ الْيَتَّمَحَتَّ إِذَا بَلَغُنِكَ حَفِينَ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ فَإِنَّ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَائِسَرَفَ وَبِدَارٍ أَيْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منهم أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فرز قوم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتق الله وليقول قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يجتمع ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وس سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف ولأبوي لكل واحدة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 ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد من بعد وصيه تصون بها اودين وإن كان رجل يورثك لالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل يدخلون نارا خالدة فيها ولو عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 كان الله عليما وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كراه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مستبدلا زوجا ما كان زوجي واتيتهم واتيتهم إحداوا نقي طارف فلا تأخذوا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم من بعض وأخذن منكم ميثاقا غنيظا